وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاعْتَزِلُونَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَشْرَبَ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَتَرَكَ الْبَحْرَ رَهْبًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ لَّوَرَقُونَ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 ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المشرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء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 بما قنَّقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينَ مَا قَنَّقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِنْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلاً عَمَّ مَوْلاً شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون تغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق من عذاب الحميم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 يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وبقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ